خمسة. استمع إلى النص ثم قرأه واكتبه في دفترك قصة صلاح الدين الأيوبي لقب صلاح الدين الأيوبي بالملك الناصر ولد بعد الهجرة في قلعة تكريت في العراق وهو من كبار القادة المجاهدين في الإسلام كان رجلا شجاعا لأنه قضى حياته في الجهاد وهو مؤسس الدولة الأيوبية وبعد الهزيمة الكبرى للصليبيين توجه إلى القدس ودخل إلى القدس في ليلة المعراج وبعد ست سنوات من تحرير القدس توفي في قلعة دمشق